Hamim, Gimsin, Qaff. Käzälik Yuhii ilaike, wa ilal Ladin min qablik hakim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 Allāh, innallāh, huwa al-‘āfūr al-rāḥīm, wa دُونِهِ ladzīn at حَفِيظٌ min dhuhihi auliyyā Allāhu ḥafīẓun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 في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمم توحيدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته.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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا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 Kabural al المشركين ما تدعوهم i الله ila i من يشاء.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 وَقُلْ أَأَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 سألكم عليه أجرًا إلا المودة في القرب وَمَيِّقَتْ رِفْحَسَنَةً فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غفور شكور أم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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات وَهُوَ الذي يقبل التوبة عَن عباده ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 إن في ذلك لآيات لكل صبا شكور أو يبقوهن بما كسبوا ويَعْفُو عن كثير وَيَعْلَمَ يُجَادِلُونَ فِي آياتنا ما لهم من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 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 ala inna al-zalimin fi adhabin muqim wama kana lahum min فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي له من الله ما لكم meljأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنَّا فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما تتدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط